I'm、mm、sorry. -hmm. Mm -hmm. أمر و إ ي م ا ن ا بالشفاف ا ل أ <تصفيق> و ل ويجدك مولانا ويجدك ويجدك ويجدك なあ。 ولكن هذا ليس من اجل ان تتعلم ان الله قد جاء به ي و ن ا في ن بلدي اول م ر ة ان ق ل و الله نعم س ي د ي نعم لك عليك ارضا سماحه مامك ارضا وكل الذي احصل ص و ا salido القادم ا ت ن الله يفتح عليك أ ن ا ا ل س م ع ه نعم يا سيدي وقال مو مفسر ضيف سحارب وصلى علينا عند حسن البائع I did it, but I'm going to.、This. you オーダー lo hago No, no, no. よし I better see. اشتركك ا ل ق ن ا ه الرسميه ل ن ا ن باسل و ة م ا و ي ا ل س ل ا م 何、no.